وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَوَلُّوا فِيهِ اعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 قال رَبِّ فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغغيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغغينهم أجمعين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 لَهَا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم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 وَنَادَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَّجَل إِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ القانطين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 فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا نَلْجَأُ إِلَيْكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا نَصَادِقُونَ فَاشْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَرْذَلَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُنَّرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذِيبَ بِرِهَاءِ هَؤُلَاءِ قَطُوعًا مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هؤلاء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 تَومين وَإِها لَسَ بم مُقم إِ في ذِكَ لآيَةَ للمُؤمنين وَإِن كانَ أأَصْحابُ الأأَكَةِلَظَالِمين فَ تَقَنا مِنهُم وَإِهُ مَا لَئم مِ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 وَقُلْ إِي أَن النَّذير المُبين كماَمَا الزَلَّ عَ المُقُتَسمين الذينَ جَعلُ الْ القُوآانعمين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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مِنَ الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين